بوك خمسة وتسعون خمسة وتسعون حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ شو دس يا منذ زواجها, منذ زواجها؟ <سؤال> نعم، هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. إليكوناس منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. ذكر إلي حواسك فيلوي إلي ملفة اليراس. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. كيام شي تلفونس؟ متى تتصل هي بالtelephone؟ متى تتصل هي بالtelephone؟ شو دملاستيراده؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ yes. <تصفيق> استرانته. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم أثناء ما هي تقود السيارة. هي تشاهد تلفزيون هي تكوي هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظاره لا أرى شيئاً. عندما اكون بلا نظاره ميكومبلينس نيون لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. ميفلارس نيون لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Bondvolu iri al vavo, vavo, vavo, punto, bo o, o, ko du, punto, do, e, per la textoi, kai la libro.